إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء تبحانه والله الواحد القهار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 111. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 112. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 112. بعد خلق في ظلمات ثلاث 113. ذلكم الله ربكم له الملك 114. لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 113. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 112. إنه عليم بذات الصدور 113. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل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 112. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 113. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين 114. قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخلِصًا لَهُ دِينِ فَأَعْبُدُ مَا شَئتُمْ مِنْ دونِهِ قُلْ إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذينَ خَسِروا أَنفُسَهمْ وَأَهْلِيهمْ يَومَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسرانُ المُبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابون إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا 112. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما 113. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 اللَّهُ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثني تقو شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم تقو شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقولبهم إلى ذكر الله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 112. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 113. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 114. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر 117. لو كانوا يعلمون 118. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 119.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 وَإِنَّهُمْ مَنْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ مَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أليس في جهنم مخون للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم.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 إن أرادني الله بضر هل أنك شفت ضره؟ أو أرادني برحمه هل أن ممسكت رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 117. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 118. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 124. عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل 112. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن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 112. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 113. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون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 وَبَذَا لَهُمْ سِيَأْتُ مَا كَسَوْ وَحَقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَظُومْ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نَعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا 119. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 111. فأصابهم سيئات ما كسبوا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 في ذَلِكَ ذلك لآيات لقوم يؤمنون 110. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 112. إنه هو الغفور الرحيم 113. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم بكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.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 ك آياتي فكذبت بها وستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟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 112. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 113. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُواكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ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 111. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 112. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 113. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء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 كِلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا أَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خزنتها سلام عليكم طب فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجور العاملين